الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم السؤال الأربعون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح فوزان فوزان حفظه الله في جاء في السؤال قال هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية حزبية كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وما نصيحتكم لمن يقول هذا الكلام وينشروه في الكتب؟ أجاب الشيخ. جزا الله خيرا بما فتح الله عليه في ذلك تشبيه دعوة الشيخ عمد عبد الوهاب بدعوة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ تشبيه مع الفارق و يعني هو تشبيه ظالم من فاعله وفاعل وفاعل ذلك إما أن يكون يريد من وراء ذلك أن يدافع عن هذه الدعوات الحزبية كدعوة الإخوان وجماعة التبليغ ويجعلها دعوة طيبة كدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يريد من وراء ذلك أن يزعم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويطعن فيها والطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة الصوفية والشيعة والحزبيين لأن دعوة الشيخ زال الله خيرا كانت دعوة على الكتاب والسنة دعوة إلى التوحيد هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها جميع الأنبياء فالشيخ صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه في ذلك عندما انتشر الشرك بين المسلمين خصوصا عبادة الأولياء عبادة الصالحين انتشرت بين المسلمين بشكل كبير وسبب انتشارها انتشار التصوف الصوفية عندهم غلو في الأولياء فيعبدونهم مع الله يعتقدون فيهم ما يعتقدون في رب العزة تبارك وتعالى من التصرف في الكون ويذبحون لهم وينذرون لهم كما نفعل نحن مع الله سبحانه وتعالى هم يفعلون معه الأولياء فيشركون فيجعلون عباداتهم للله ولي المخلوقين وهذا معنى الشرك الذي كان على عهدي كفار قرشي ثم جددوههم ونشروه بين المسلمين وتبنته بعض الحكومات المتعاقبة سواء كانت من الدولة العثمانية أو بعد ذلك من الاحتلال الكافر لأن الصوفية معروف عندهم أنهم ينسخون شيء اسمه جهاد أصلا ولا يتعارض دينه مع دين الكفار لذلك كان منهم تعاون كبير جدا مع تلك الحكومات ووجدت الحكومات فيهم سببا في ترسيخ حكمهم فلذلك شجعوها ونشروها بين المسلمين لذلك انتشرت بشكل كبير جدا وصار الشرك بين المسلمين على قدم وساق. فلما انتشر هذا الأمر سواء كان يعني بينه في السعودية في نجد والحجاز أو في غيرها من بلاد الإسلام لما انتشر هذا الأمر وتربى الشيخ محمد عبدالوها بزا الله خير على كتب أهل السنة التي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى السنة رأى هذا المنكر وانكره وبدأ بدعوة التوحيد وسنده عليها وناصره فيها بعض العشائر والقبائل التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا ثم انتم منها عشيرة آل سعود ثم بعد ذلك انتشر هذا الخير في بلاد نجد والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام ولكن وجدت هذه الدعوة حربا لا هوادة فيها حربا ضروس من قبلي عبدة الأوفان من عبدة القبور من الشيعة خاصة والصوفية وصاروا يطلقون عليها الدعوة الوهابية وأوهموا الناس أنها دعوة قد اخترعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودائما هذا حال أهل البدع وأهل الحزبيات وأهل الضلال في محاربة أهل الحق ومن أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه كفار القريش أنواع الأكاذين كثيرة وحربوه بشتى أنواع الحروب وكذلك بقية الأنبياء مع أقوامهم كذلك وهكذا حال أهل البدع مع أهل السنة كلما جاء عالم العلماء السنة يجدد أمر الدين ويدعو إلى الحق قالوا قد جاء بأمر جديد والفاصل في الأمر في الاتهامات هو الرجوع إلى الأدلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الناس جميعا كلهم تقريبا يطعن بعضهم في بعض يتكلم بعضهم في بعض ما الفاصل في الأمر؟ هو الدليل الدليل هو الذي يميز الحق من الباطن فنحن نطالب بالدليل كما أمر الله سبحانه وتعالى ونرجع الآن إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب منتشرة وموجودة بين أظهرنا أشهر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقواها في دعوته كتاب التوحيد نعرض هذا الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وبناء على ذلك نحكم ونرجع إلى تفسير أئمة السنة الذين كانوا في قبل محمد عبد الوهاب وقبل من تيمية وقبل غيره فنعرض كلامهم على كلام السلف الصالح رضي الله عنه في الآيات والأحاديث التي يذكرونها ونرجع إلى كلام السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير هذه الآيات نرجع إلى كلام السلف في تفسير الأحاديث التي يذكرونها ثم نقارن بعد ذلك ونعرف من المحتم المرطي فلن نجد لن تجد في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال التابعون قال أتبع التابعين هذا كلامه ولو وجدنا عنده أو عند غيره ما يخالف شرع الله وما يخالف منهج السلف الصالح لتركنا لتركنا هذا القول وضربنا به عرض الحائط لا نبالي به. أبدا لا شيخ محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا غيره ما في عندنا أحد معصوم من الخطأ مهما علقت منزلته ومهما ارتفع كعبه في العلم هو بشر يخطي ويصي فنعرض كلامه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فما وفقه قبلناه ورضينا به وما خالفه تركناه أي حزبية تقبل بمثل هذا المنهج أبدا وهذا ما كان يدعو إليه الشيخ محمد ن عبدالوهاب الله خيره الحزبيات قائمة على بدع محدثة جديدة وولاء وبراء في هذه الحزبيات مقاصدها الكراسي مقاصدها الدنيا ويجتمعون على أمر الدنيا وتسيد ساداتهم وجعل كلامهم كلام ككلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عنه ولا يخالفونه قدر أنمله ويوالونه ويوعدون على ذلك هذا كله غير موجود عند الشيخ محمد ن عبدالوهاب ما جاء بالدين الجديد ولا جاء بشيء جديد كلامه كله عبارة عن تجديد ونشر فقط وجمع فقط أما العلم فهو العلم ما في شيء جديد عندنا نحن جميعا كل عالم من علماء السنة سواء كان الشيخ محمد عبد الوهاب أو غيره كلامه دعوته قائمة على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحاب القنون الثلاثة الأولى وكان هو وغيره يفتون دائما إذا وجدنا لهم كلاما يخالف ذلك نتركه ونرجع إلى كلام السلف الصالح رضي الله عنه الميزان هو هذا عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أي كلام لأي عالم يصدر يعرض على هذا على هذا الضابط فإن خالفه فحيه له وإن فإن خالف ترقيه وإن وافق وبال بس وينتهي الأمر هذا هو الضابط وهكذا يحكم على دعوات الناس شيخ محمد بن عبد الوهاب كلامه موجود كتبه منتشر أعرض كلامه على كلام السلف الصالح رضي الله عنه ثم احكموا بعد ذلك بيننا وبين أهل البدعي وبين الحزبيين الأدلة والبراهين بس وينتهي الأمر بهذا والله المستعان، فبذلك بذلك يتبين المحق من المبطل والله سبحانه وتعالى يجعل لدينه ولدعوة الحق نورا يراها كل من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد.